نعطل العالم بعطر علي بن ابي طالب الله الله يبارك بيك عن شجاعه حيدر شرايت تقول منين تبدي حيرك حامد حامد ما رجع من معركه حامد الدخيل الا سيفه من الرقب يقطر لو طبر حيدر يرج الكائنات على الانس والجان سجل ملحمه عادل الثقلين في طبره يمين وكم وسام الباري ربك والسمه علي يضحك له برز يوم النزال ومنه تغذي وجوه سودا مدلهمة علي سيفي صل بصدور الحشود وعج ما جمكان يصدر صارم علي سيفي صل بصدور الحشود وعج ما يسجد صارمة ثل مسيوف العدفح للفحول وسيفة يا فارس قدر لو تلمه علي ميمرها وعلي عسالها علي لوضب معركة زلزالها علي موت أحمر وسل رجالها علي ما يدبر أبدا يوم النزال علي يا متشرع فنون القتال علي زود وعلي تاج على الرجال إلك إنسوا جان ذلت يا علي رايتك عن نجم علت. يا علي يمنتك ما يوم تشلت يا علي الضدتك للنار ولت يا علي حيدر أول برمراجل مؤخير حيدر حادر تنصب ولي بيوم الغدير حادر تشفوفه تشبع كل فقير علي شمس الله تشع وسط النهار اللي ما يشوف المرتضى عان عمى من طبر عمر بنود حام الدخيل الأرض صاح حتوصع الله. الله الله الله أحسن